يا ذاكر ا ل أ ص ح ا ب ك م م ت أ د ب ا واعرف عظيم منازل ا ل أ ص ح ا ب هم صفوه رفعوا بصحبه احمد وبذاك قد فصوا من الوهاب ص ف و ة رفعوا بصحبه احمد وبذاك قد خصوا من الوهاب هم ن ا ص ر ا ل م خ ت ا ر في ت ب ل غ ه فجزاهم الرحمن خير ثواب ما بال أ ه ل الغي طال لسانهم وتجراوه ورموهم ب س ب ا ب في ذرى ا ل أ ح س ا ب من قبل صرح اعوج عن حقده في سب شيخ متق اواب يا ثاني الاثنين في الغار الذي شهدت له آ ي ا ت خير كتاب واليوم قد صدع الخبيث بجراه ووقاحه من سافل كذاب محمدا في عرضه سيعمه ذل وشر عقابي هذا آل النقيه من تفل المصطفى فليخس انك سعيه كسراب هاتك ام المؤمنين وفضلها يروى لنا في سوره الاحزاب يا ام اني قد كتبته دافعا والدمع مني ك ا ل ن ذ ى المنساب من ذاك يجر ان ينال لسانه من زوج خير العجم والاعراب يا ي من زعمتم حبها لنبيكم اخلت جماجمكم من الالباب في درب الضلال معتب قد اخفيت ع ث ر ت ه بضباب يا ذاكر الاصحاب كن م ت أ د ب ا واعرف عظيم منازل ا ل أ ص ح ا ب هم ص ف و ة رفعوا ب ص ح ب ة احمد وبذاك قد خصوا من الوهم ذاكر الاصحاب كن متادبا واعرف عظيم منازل الاصحاب هم صفوه رفعوا ب ص ح ب